أعلم أن ورشا كان يقل اللام إذا تحركت بالفتح ووليها من قبلها صاد أو ضاء أو طاء وتحركت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير فالصاد نحو قوله الصلاة ومصلا وفيصلب وتصلى وشبهه والضاء نحوه وإذا أظلم ويظلمون وبظلام وشبهه والطاء نحو قوله الطلاق ومعطلة وبطلاء وشبهه فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي رأس ايه في سوره او اواخر ايه على ياء نحو ولا صلى وتصلى احتملت التغليظ والترقيق والترقيق اقيس لتاتي الايه بلفظ واحد وكذا إن وقعت اللام طرفا هو ليدها الثلاثه الاحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق والتغليظ اقيس بناء على الاصل وقرأ الباقون بفتح هذه اللام من غير إشباع حيث وقعت وأجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله عز وجل مع الفتحة والضم نحو قوله تعالى قال الله ورسل الله وقال اللهم وشبكه وعلى ترقيقها مع الكسر في الوصل نحو قوله تعالى بسم الله والحمد لله وقل اللهم وشبهه وكذا في سائد اللامات لا خلاف في ترقيقهن سواء تحركنا أو سكننا وبالله التوفيق باب ذكر الوقف على أواخر الكلم اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلم المتحدكات في الوصل بالسكون لا غير لأنه الأصل ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمر بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة وسواء كانت اعرابا أو بناء والإشارة تكون روما وإشماما والباقون لم يتعنون في ذلك شيء والتهباب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن ينقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان فأما حقيقة الروم فوتضعيبك الصوت بالحركة حتى تذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه وأما حقيقة الإشمام فوضم كشفتايك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأدنه لرؤية العين لا غير إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة فأما الروم فيكون عند القراء في والضم والخفض والكسر ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير وقولنا الرفع والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة الأعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة فصل فأما الحركة العريضة وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل فلا يجوز الإشارة إليها بروم ولا باشمام لذهابهما عند الوقف أفضل وكذلك هاء لا ترام. ولا تشمل كونها ساكنة ولا حضرها في الحركة وبالله التوفيق. باب ذكر الوقف على مرسوم الخط اعلم ان رواية ثابتت لدينا عن نافع وابي عمرو والكوفيين انهم كانوا يقفون على المرسوم وليس عندنا في ذلك شيء يروى عن ابن كثير وابن عمر واختيار ائمتنا ان ينقف في مذهبهما على المرسوم كالذين روي عنه ذلك وقد ورد الاختلاف عنهم في مواضع منها أنا أذكرها على سبيل الإيجاز إن شاء الله تعالى فمن ذلك كلها إذا أنزل رسمت في المصاحف بتاء على الأصل نهو نعمتها ورحمة ولعنتها وسُنَّة ومعصية وقرَّت وباطرت وشجرة وثامرة وجنة وكلمة وامرأة وغيابة وابنته وشبهه فكان الكسائي أبو عمرو قفان على ذلك بالهاء وهو قياس مذهب ابن كثير لأن الحسن بن الحباب سأل البنزي عن الوقف على ثمرات من أكمامها فقال بالهاء وقف الكسائي على مرباط حيث وقعت وعلى اللات والعزة وذات بهجة ولات حينما نص وهيهات هيهات بالهاء وتابعه البنزي على هيهات هيهات فقط فوقف عليها جميعا بالهاء ووقف ابن كثير وابن وابن عامر على يا أبتي بالهائي حيث وقع ووقف الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف وقف أبو عمرو من رواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه على قوله وكأي في جميع القرآن على الياء ووقف الباقون على النون. ووقف الكسائي من رواية الدوري وغيره على قوله ويكأن الله ويكأنه على الياء فصلة. وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاهي وقف الباقون على الكلمة بأسرها وقف أبو عمر بمترواية أبي عبد الرحمن عن أبيه عنه على قوله فما لهؤلاء وما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول وما للذين كفروا على ما دون اللام في الأربعة واخترف في ذلك عن الكسائي فمروين عنه الوقف على ما على اللام وقف الباقون على اللام منتصلة ووقف حمزة والكسائي على قوله أي ما تدعو على أي دون ما وعوضا من التنوين ألفا ووقف الباقون على ما ووقف أبو عمر والكسائي على قوله تعالى أيها المؤمنون في النور ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن الألف في الثلاثة ووقف الباقون بغير ألف ووقف الكسائي على واذ النهر خاصة بالياء ووقف الباقون بغير ياء وقد بقي من هذا الباب حروف تأتي في موضعها إن شاء الله فصل وتفرد البزي هاء السكت عند الوقف على ما إذا كانت استفهاما ووليها حرف جر نحو قوله تعالى فلما تقتلون لما تقولون وفيما أنت ومما خلق وفبما تبشرون وبما يرجع وعم يتساءلون وشبهه فيقف على فلما ولما وفيما وبما وعما ووقف الباقون على الميم ساكنة وبالله التوفيق باب ذكر مذهب حمزة في السكوت على الساكن قبل الهمزة اعلم أن حمزة مجوية خلق كان يسكت على الساكن إذا كان آخر كرمة ولم يكن حرف مد وأتت الهمزة بعده بسكتة لطيفة من غير قطع بيانت الهمزة لخفائها وذلك نحو قوله تعالى من آمن هل أتاك وعليهم أأنذرتهم؟ ونبأ بني آدم وخلوا إلى شياطينهم وقد أفلح ومن شيء إذ وحامية ألهاكم وشبهه وكذلك الآخرة والأرض والآلفة والآن وشبهه لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين فإن كان الساكن مع الهمزر في كلمة لم يسكت على الساكن إلا في أصل المضطرد وهو ما كان لفظ شيء شيئا لا غير قال أبو ما وقرأت على أبو الحسن في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة وعلى شيء وشيئا حيث وقع على غير وقرأ الباقون بوصل الساكن مع الهمزة من غير سكت وقد تقدم مذهب ورش وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته